الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجاتهم نَشَرَ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَعَقْوَبَ كُلَّنَا دِينًا وَنُوحًا هَدِينَا مِن قَبْلِهِ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 فَيَكْفُرُ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكّلْنَا بها فَقَدْ وَكّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَادَى هدا الله فبه دعه قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا للعالمين